بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمه الانعام إلا ما يتلي عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنقه والموقوده والمتردية والنطيحه والمتردية والنطيحه وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام, وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يس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 اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين يا ايها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا, وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضي أو على سفر او جئ احد منكم من الغائط او لمستم النساء او لمستم النساء افلم تجدوا من فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا قوم على الا تعدلوا يعدل هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 أيها الذين آمنوا اذكروا نعمه الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إِسْرَاءَ إِلَى وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا عنكم سيئاتكم لا جنات تجري من تحتها انهاروا فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قسيه يحرفون الكلم عن نواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به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 أهل الكتاب قد جيئكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جيئكم من الله نور وكتاب مبين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 الله وحباوه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من, من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات وال وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء أنا من بشير ولا نذير فَقَدْ جِئَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ اذْكُرُونِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ وجعلكم ملوك واتيكم مالا يوتي احدم من العالمين يا قومي دو هولول ارض التي كتب الله لكم ولا تردو على ادى باريكم فتن قليبو هوا سرين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 وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنه يتيهون في لرد فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من ال آخر قال لا قَالَ قال إنما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إلَيْكَ لِيَقْتُلَكَ إِنِي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 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة سو أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن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 ارضض فكانما قتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا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 أرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا مِنَ من الله والله عزيز حكيم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 اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوريث فيها حكم الله فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدا فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزلوا انزل الله فاولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص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 وآثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوريه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوريه ومصدقاً لما بين يديه من التوريه وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا, مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جيئك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شئ الله لجعلكم امه واحدة ولكن ليبلوكم, ولكن ليبلوكم فيما فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبيكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالْنَّصَارِيُّونَ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي أن تصيبنا دائره فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا أها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 أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هز أول ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أوليا واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هز أو ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هتَّنَّقُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنَّ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن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 شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جئوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون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 وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا لكفرنا عنهم, لكفرنا عنهم سيئاتهم، ولأدخلناهم جنات نعيم، ولو أنهم أقاموا التوريت والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا كلوا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 إنجيل وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَى عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جئهم رسول بما لا تهوي أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونُوا فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا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 أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقه كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم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 أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً للذين آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارِي ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تري أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين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 ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب وال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 اذا ما تتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم تتقوا وامنوا ثم تتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء إن من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتجي بعد ذلك فله عذاب نليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسوءكم ان تبدلكم تسوءكم وان تسالوا عنها حين ينزل القر ان تبدلكم عث الله عنها والله غفور حليم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 وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيء أو ولا يهتدون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 إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو اخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب ولا نكتم شهاده الله ولا نكتم شهاده الله ان إذا لمن لاثمين فإن عثر على أنهم استحقوا إثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما عدينا إذا اذا لمن الظالمين ذلك ادني ان ياتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراه والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيه وإذ تخلق من الطين كهيه أتي الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بإذني وَإِذْ تخرج الموت بإذني وَإِذْ كففت بني إسرائيل وَإِلَ عِنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سَاحِرٌ مُّبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِيَ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدَ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أنقص قصدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء يَتَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَأَخِيرِنَا وَأَأيَّةً مِنْكَ وَرَزْقًا وَرَزْقًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُر بَعْدُ مِن كُمْ فَإِنِّي أُعْذِبُهُ عَذَابًا لَا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 رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم